وحتى في عصرنا هذا ما ما قام شعب على ولاتهم إلا حصل عليهم شر أكتر حصل عليهم شر أكتر في مصر ماذا حصل في العراق ماذا حصل في ليبيا ماذا حصل ما شفنا في كل مكان ما رأينا شعب قام على ولي الأمر حتى ولو كان فاسقاً أو مستهترا ما رأينا شعبا قام على ولي أمرهم إلا حصل من النكبات والشرور أضعاف أضعاف ما لنصبر على شر هذا الوالد إلى أن يأتي الفرج الله جل وعلا مع الصابرين الناس يصبرون ويأتي الفرج والدنيا الدنيا تارة وتارة عسر ويسر شدة ورخاء، ولكن تحتاج إلى صبر، عدم تسرع، ف يعني حكى مع الولاد الذين هم ليسوا على مستوى من من الإيمان ومن الإسلام، لما قامت عليهم شعوبهم ماذا حصل عليهم من الشرور الكبيرة والهكذا العظيمة التي لا يزالون يعانون منها، هذه تجارب. يجب <تصفيق> اعتباره <تصفيق> <تصفيق>